بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأن أحل بهذا البلد ووالدين وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب اللّي يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكتما للبذا؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجديا؟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 عليهم نار مؤصدة نحن اليوم في سورة البلد قال الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد يعني مكة والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى ولا يقسم الله تعالى إلا بعظيم فأقسم بالفجر والعصر والضحى والتين والزيتون وطور سينين والشمس إذا كورت إلى آخر وهذا أيضا نوع من القسم تعظيم لمكة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أنت تسكن في هذا البلد وتبقى فيه قال ووالد وما ولد يعني اقسام بآدم وذريته أو اقسام بأي والد وما ولده قال ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد الدنيا دار تعب ودار نصب يكابد الإنسان فيها يحرس الأرض ويحصد ويسوق الابل يفتح الدكان يشتغل في المصنع يعمل بحوث يعني يعالج يمرض يوما ويشفى يوما مشاكل بينه وبين زوجته مشاكل بينه وبين اولاده قل ان تجد من الناس من هو سليم من أي شيء يكدر عليه خاطره الآخرة فقط هي التي ليس فيها أي شيء يكدر الخاطر أو, او يضيق عليك صدرك لكن في الدنيا لقد خلق الإنسان في كبد ثم قال جل وعلا أيحسب يحسب لن يقدر عليه أحد هذا الإنسان الذي يعصي الله ويفعل ما يفعل من ظلم الناس صغيرة يحسب أن ما في أحد يقدر عليه كما قال الله تعالى عن أقوى من آخرين قالوا من أشد منا قوة قال الله أو لم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بأياتنا يجحدون أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك تمالا لبدا يعني الإنسان إما أن يكون طائعا ودخلت على نيته الرياء والسمعة وبدأ يقول لبدا يعني كثير يا أخي أنفقت مالا كثيرا يا أخي أنا كثر خيري يا أخي تصدقت على مسكين وبنيته مسجدا وكثر خيري الله يجزيني خير يعني يتكاثر المال الذي بذله في الخير أو أهلكت مالا لبدا أي أنفقت اموالا كثيرة لسعادة نفسي ولم أجدها فهو لا يزال في كبد يقول يا أخي أنفقت في المخدرات وأنفقت في الخمر وأنفقت في السفر وأنفقت في كذا وكذا من الفواحش وأنفقت ما وجدت السعادة أنفقت مالا مال لبدا انفقت مالا كثيرا لبداي كثيرا كأنه ملبد بعضه فوق بعض أنفقت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يراه أحد سواء كان في أنفق هذا المال وأهلكه في الطاعة أو أهلكه في غير الطاعة أيحسب أن الله تعالى غافل عنه ما يعلم أن في ملائكة تكتب عليه هذه الأشياء وتسجلها عليه أيحسب ان لم يره أحد ثم قال الله ألم نجعل له عينين نحن خلقناه خلقا حسنا وزيناه ولسانا وشفتين وتخيل لو أن اللسان يوجد من غير شفتين ولو أن إنسانا أصابه حريق أو غير ذلك وزالت شفتاه ورأيت أسنانه ولسانه لا رأيت شيئا لا يعني ربما لا, لا تستمتع بالنظر اليه كما تستمتع بالنظر إلى تام الخلقه فالله تعالى يقول إنه زين خلق الإنسان وكمله أنا نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يعني الطريقين طريق الخير وطريق الشر قل لا له إن أنفقت المال في الخير فهذا طريقه تحسن إلى أرحامك إلى والديك إلى الأيتام المساكين تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك ومسكنك والأمور الحلال والمباحة ما في معلك بس والنجد الآخر الطريق الآخر أن ينفق المال في الحرام من وقوع في في معاص وظلم للناس وغير ذلك وهديناه النجدين ثم قال جل وعلا فلا قتح بس الإنسان الذي يمن على ربه إذا أنفق أو لا يعمل في هذا ما اقتحم العقبة العقبة هي الحاجز الذي يكون بينه وبين المغفرة والرحمة يحتاج الإنسان إلى جهد حتى يتجاوزه فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبه اعتاق عبد مملوك تشتريه وتعتقه في سبيل الله أو اطعام في يوم ذي مسغبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة المتغبة هو شدة الحاجة مجاعة فيأتي ويطعم الفقير والمسكين يتيم ذا مقربه يكون ليتيم جمع ما بين أنه يتيم وقريب منك رحم وهذا أفضل الأيتام او مسكينا ذا متربه مسكين كثر عليه الفقر إلى درجة أنه جلس على التراب حتى البساط اللي في بيته باع وجلس على التراب ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة. يقول اصبر على ما أصابك واصبر على العبادة واصبر على الصدقة وارحم الناس وتواصل يتواصلون بالخير اولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أصحاب الشمال عليهم نار مؤصدة أي مغلقة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يغفر لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته